بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين اللهم صل وصل ومبارك على سيدنا محمد النبي المي وعلى آله وصحبه أجمعين إن شاء الله درسنا أنه سورة الغاشية إلى آخرك سورة الفجر إن شاء الله تعالى درسنا نصاته ونقن سورة الغاشية والسورة السيدات يسيد ذات ترسيب الكريم كريمك أيضيها دون وعلاباتانية له سورة بلا خلاب بسم الله الرحمن الرحيم هل اتاك ما كويمين مركهاشا علماده قارب قد كلاوي قد اتاك وها كويمين بس اذا نسجد اتفي هل اتاك ما كويميد وما كو ريسيد حديث الغاشيه قيامه شيكاده دي وركاج غشوه حلق بخي وي دبولي الغشوه ضوا وجوه وجيال يوم ايدن مالتا خشعه وي دليسنهم عاملة وعمل فلان ناصبة ودالة تأتي تصلاح نار نار حامية وكل تسقى حالك وراء من عين الاملات آنيتين كل ليس اللهم أمسون الطعام شاشين أمسون إلا من ضريع لأن الضريع على إلام وشبر لا يسمن معيلنا لنا ولا يغني كمان ديقة من جوع قاجة كمان ديقى. النبي الله وحده لا اله الا محمد غاشيه وركه دبات شيء ويخوت غاشيه واقيامده مغعياك كميدا مايلتا داس كووان لبا قولو وي دليسان يين ميشا عاملاتن يا ناسبته عاملاتن وي عمل فلي او اخر يدو عمل فلي لكن وحال وحال عمل فلي وين الدا شيء هذان عملك ودي aamillatun adunka tii amal fashayay nasibatu oo daalan adunka markay joogsay qulayna weeydin aamillatun laa sadexdeeday ku ku deyn aamillatun tii amal fashay wey fi dunyada nasibatu oo daashay hadana oo daam kala male on dariic ahin dariic wahalay wa geed qad xale oo dhulka ka baxoon kor u bixina saa ugu baa geed kaas markuu qoyan yahay shabar qaba leena arabta dhulkeedu ka baxa shabar inagaa inuu naga bahaa sawraga shabar qaba leena markuu qoyan yahay markuu qallalana dariic ba leena geed kaas geed kaas waxna macayliyo قفلوا بديار جرو، هلا تاكه حديث القاشيتي تيد دبليسي قيامه وركهذي مكوي، مده. وجوه وجيا اليوم إذا ما لتها خاشعة تنخش عسل سنو الدليس ويا، وجى أبو حلاج عبر الفو حلفتي على رجع عبري، عملة تي عمل فشوي يأدون ناسبة قداعشي هذا أنا وحنا عمل كذي لحسيه، تسلاه وحقل النار النرهامية تنقل. تسقوا حالغه ورا مبيي ماركاي مِنْ من عين ال آنِيَةٍ الله انيه بَيْنَهُ وَبَيْنَ حَمِيمٍ وبين لَيْسَ اني ليس طَعَامٌ مسن طعام وحلوني يراشين الا من ضريع قد خضريع على الايام و لا يسمنوا معيليه ولا يقني كمنه يوم يعطيني ما يسوي ويبروق لي صنطاي للصعيا عمل كذا أدونك كقابتي شرطية تنتي كرال لك عمل كذا أدونك كقابتي جنة أدونك عمل كذا عملك عمل كذا أت بكرال في جنة بيكون عالية سرية سو ميل سر لا تسمع المغل ما فيها جنة دح لاقية هذا الحنو بلا قيمة له ما هذا وحاء عين ال jariyatusa'us anays fiha janada nahda dawa haa sururu sariro marfu'atun lakriyalo daadhe iyo ka waabun koobab mawdu'atun halkan la soo dhigo diyaara marka doonto aad darsan iyo in waariqo barkimo masfuufatun la safay wa barkimo sida loo dhigo guriga dadka lagu martiqaadayo barkimo ha waa sida loo dhigo kale wa in waariqo barkimo waziraabi مفصوته لفافي و ميل الله سبحانه وتعالى وحليه ددكه اهل الجنه اه عملكود او في عينيه ما لتا وي برواقيسنيه عملك ادونكه کو سميين اد بيرال اوغييه جنه خوره با لگينو هر سرا جند لقو مال هذا المعنى لهين الباساء صعه جند دخلهده سريره سرييه alla soodigay meeshii la soodigay oo laga darsan iyo allah ba muuminiinta halka ku وجوه وجيال يومئذ مالتاً ناعمة تبر قيساً وهي لسعيها عمل كيذي أي أدنك كقبتين رضية تبروى قيساً وهي في جنة جنة كسو قنانياً عالية تنسى الرئيسة لا تسمع مقلب ميسي فيها جنة دحذة لاقية هذلاً معنى الهين وبلاش فيها جنة دحذة وحاء عين العنجارية السعونيسة فيها جنة دحذة وحاء سرور صريره مرفوعة الله كريالي أسرع أن أذوق رف بدن يوهوابم كاب موضوعة الله صادقاي سداسين لاكث قر كذؤودي يالينه واجدك درسان يوأنماركو بركيموجين مسوفة الله صفاي أولي ساق دعائي يوأزرابيو بسطيال كل ملول بالجو جعلين بركفلا ينظرون مياني إلى اللي بيجيله كيف سد خلق الله أبورة geel hurgisa yararka u qaadaya iyo wiil yar oo daciif ah hogaminaya wiilal samay samad miyeyn eegay in ka fasaada fuca loo koryeelay oo ardo loo inka sido al u fugeey geelu sido allah waxu abuur ajaab u yahay wuxu badan xadwiin ba la saari wala socod wiilad ba ilmay raad u ifa iska ogaasan waxa xoogaale bilbu qad yahay doon bil obiya ka qaday oo iska joogada anagu dun qali iyo bilbu geelu qad markha sabulaala laga soo sida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 ويللجبال بورهم ييني أجن كيف النصيبة تصير اللو تاج تاجي ويللأرضن لهم ييني أجن كيف الصدق حصير اللو بلادي يعني والجبر هذا كنا يا رب بالاركالي ليها الله قدرة على وين برك النبي الله حمد وحلف أذكر واني إنما أنت هذا جو حاطه كلي مذكرني وحَوَانِيَ لَسَمَتِينَ عليهم تشرب المصيدين كوكو أمر كتاج كو لي متيين هذا كم أمر كتاج لك فزت إلا الله كنا من تولق في جسده وكفر قالوا فيعلمه الله قالوا العذاب قال عذاب عذاب قال أكبر أين إن إلينا حق يجو إياهم صنقت قضاء هذا أنا قوم بنائمين بل كثرة من علينا تشيد حسابهم باه الله سبحانه وتعالى على الرسول البلاغ إنه قارسية وعلى الله الحساب وعلينا إننا حقي قاضنا نج نيجو لكن كما امرك تاغليدو хукума haysatid illa duwat istin huwa muqaddad laakin qaftintu haqa ka jeetada gaaloba adab wayn bi adabi oo adag marka allah wuxulay anaga ay noqon doonaan anaga allah xisaab samayn doona yuulanaaya subhanahu wa ta'ala fa إلا الله من تولى عن الحق قفك كجيت هذا هو الجالبة فيعذبه الله ألا العذاب عذاب الأكبر أؤين إن إلينا حق يجوح إياهم صنوق قاض مال قصة وهضمرين أنا ثم إن علينا دشيا حسابهم حساب توضا سورة الفجر وسورة سديتني السجالات آية هذولا وصدن وماك سورة ماك بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وبريقان كو دارتي بو الله يي و ليالين هبين عشر او طوبنا و والشفع تيرادا سمن بان كو دارت ايو ول وثل تيرادا اسدير و ليلي هبين كان كو دارت اذا يسري مركو بابا ايو هل في ذلك دار لا تبعث لوالدي صبحي جواب جوابتي اساسا الله فجر كده خلافيه بدل ما كنت فجر كان اسمه خلاف سنه و بريقه ملكو عدادان كو داسه و هو انت لو الله ودي سوتات ارك عمر مده مرعده والليالي العشر انه هو حاله فسرى 10 كه بين ابي شعرفه حق هراء و lihmaal mooyu hadku ku dhamaan maalinta deedad bilaawan maalisa saddeeytanaad ku dhamaan wa shafci wal wathii hada labadan oo badan baajir la ka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 habeenku markuu socdo macneedu waxa weeyey habeenkiibaad ku tinka uu sii dhamaanayay markuu soo socdaa adoo arkuba sii dhamaanayay qudridi ilahi baa kam moqata waxaanu odh qudridi ilahi baa kam moqata laar ta iyada qofki aqal ilaysoo kuma qancin karo wasadaw wal fajr 10 oo والشفع ترى لا سيمان بان كو دارت او تومكا حबीन اه يوالوطي يو ترى ديشنا رسالكا وليلي حबीन كان كو دارت اذا يسير مرتو سونه هل في ذلك دارتا اما كو سغن يا قسمو دار دي دي خجين قف عقل سو دار نوقل خي كارما لا تبعثو ولي صوب فعال ربك, ربك في عاد كفالي إرمأها، في إرمها ذات العماد حوج يدار كصاحب كان، ما نادير لا تدواتها ندم الله تي عاد كلهم يخلق الله أبورا المثل أيه ذكره في البلاد أدونها الله الذين كوي جابوا دليلية وقرية صغيرة صل حبل وادي تجود الغرها أي جوريها وحكت سبع سنتينه، النهول بدنا جابوا قرنشنا وجوري كسر ما يسنتينه. أيه وفرعونه فرعونه يولها. الذين كويذقوا في البلادي، فأكثروا بذيي في ها أرض هذا الحلال ألف عليهم دشوا للرب وكربى قاسود العذاب قيب waxa liina leeyahay qolada warkoodi ma idin jin nabi ga lagu leeyahay waxii nabiga loo sheegana inagu inagu socda ma ogaatay fi'ad wuxuu ku falee hore iram و nimankii aan adduunka yago kala ba lagu abuureen xoogey ka qabaan iyo farah ka qabaan iyadaa samuudda jaabu saal salaxii qoray salax waa digi waa dulqur ah ay joogen iyo salax guriy yun tusaati fi misaal lagaga qotmayo misaal ku dilay labaduba waa soo raagan qaqui sida fa'ala rabbuka rabbigaa uu ku falay في datil imadi tiralka waweenu saaxibahay daadheera allati الله lam xulqa allaba midsuu hayada kufir biladi wadak hoog iyo daadheera waxay ka qabaad iyo wa samud de samud allati na fiyad samud ki jabu sagra salaha qoray oo duleeliyay oo guri ka dhigtay oo bil wadi togi wadi alqiraa wa لكوياها أيحوجك أصحابك عسكرتك أصحابكها الذين كوي كل جود سكدره ضغو كبير في البلاد وضن كوك كبير فاقسروا بذي فيها أرض الأحد ألف زاد بذي فصبوا وكشفوا تشاء الله سود عذاب قيب عذاب إن ربك ربى لبيل مسادي إمل قلب وكشره مسات كوحاله أدي قدرت وعمل كي قبطان دون يأينا ذو حكمة بتضطقو أبالمرش الله هو لأوري يا مركو إن لأوري يا بالوحيد ضطقو سميان قلوا اللي بنوحك ساتي يو الله أقبني إن الربك الرب قال للبالمشادي عمل قلب وكشره عمل قل عمل كوعليه ما شبهه قال الله قال مرك الله سبحانه وتعالى وكل أوريه وكل أركه مرسات كاوي فأما الإنسان الضطقو إذا ما ابتلاه مركو الله امتحانه والرب امتحانه فأكرمه كراميه وحوال بضنسيه ونعمه ونعمه, ونعمه فيقوله حده ربي ربك أكرمه كراميه يعني شرف بالله الله اله بأكرم وحمودي حواله إنه قيمة فائدينيه وما إذا مبتلاه مركو ألا ابتليه وفقدره وكعده عليه دشيس ردقه فيقوله حده ربي ربك أهانا نويد الله لبضاقف قفت اله بحوال بضنسيه وحمودي إنه قيمة لا يضحي أوضتك أكثر kii xoolaha lagu yareeyay wuxu moodi in la yeesay si xulo galay Allah subhanahu wa ta'ala qofku jicil yahay qofkuuna jicilayn ba xoolaha uu seeyay ku jicil yahay kuuna jicilayn labadaba ku jicilada xoolo qiimo ma نبي جودد يسي مرة كاسق قيمة وي حلو قيمة كين فأما الإنسان إذا مبتله مركو الله امتحان ربه لأن نعمه قدر يضع امتحانا فأكره بله صبره إنه كشكره نباته قال إنه كصبره ونعمه ونعمائه أو حول بتصير فيقولوا حلي ربي ربي أكرمك رمي على الهنس إذا مبتله بيوان رائ konkū عليه its acquaintance They said لونها ويطالون a little a little ليسا باستعيّما Because we aren't just the challenge to bring from Heicah إلي his attire لم تsold anybody else to Heicah ليس чтобы un a** Because although this is Videogs Bref, when they end up breaking a اكل العند لما وفر بدل هوغلي وتحبون وحاتعيشين المال مالك حاتعيشين الحب الحب يجمن وين الله سبحانه وتعالى حوله قيمه مال ياريدودي يبدلو ما قيميه markeedu ku dambiga adeed in wax waye agonta waxba uma tarta dadka masaakiintan waralaasiye masaakiintan waxba ma tiraahdan dakhalkeenna waa iska cunaysano dakhli idan lahayn dakhli يسكعون الإسان أكل حق حولها نواجع عسين وآدباد وشعيشين بالنسبة لك كما يقولون هذا السكائب كالله وحاحقة بل الله تكرمون ومكرامين إسان اليتيم أقولك أدوى جنسي أقولك ولا تعاضون مبور رسال مطر ترسيدان على دعام المسكين مسكين قود انتسا وتأكلون وضعون طول ودنبغودي أتراثر لحلك أقولك لا تحصل أكلن عن لمن وحبذن أبيل الله إنه إن أيضا أكون تؤتريني وتعبون المال مالك حب حب جم جمن أؤين كلا وسذا أدمودين مئه إذا دكت الأرض للك مركي للبربورية ذك بعد ذكيون ذك ذك ذك بعد الذكي للبربورية وجاء الربك الرب جاء ويماده يقال ملك ملاك سيصفن صفن, صفن حالا الصفين وجه للاجي مادة يومي ذنمان تابيجانه يومي ذنمان يثاشو يثداكرو نسانو قفقو حسوسا عمل كيزيح ما بانثاشو حسوسا والناس اللي هو سديق قصونا تأذق له حسوسا وقصونا جمعه كحسوس بعو تري ماله وقت يجي توبة كان كي والله صور داعي هو الله سبحانه وتعالى نلخو ولا بربورين جاء الربك قلاد المعتزين لديه جاء الربك جاء أمر الربك بعيد aqligu go'de ku fasiraya nabigu ma dhihin saxaabadu ma dhihin uleesaal ku ma dhihin waxa jira meeluu malaa'ikta iyo rabbiga uu wada yimidan meesha qudheeda wasad markama waxa ما حد قران كفرة كا سيدنا ابن يونس وعاصي السحابة يونس وعاصي سيدا كفدهون تفسير باشلة تفسير بالعقل تفسير الإشارة أو تفسير السوفية ذا تفسير الأحكام تفسير السوفية والبعدين تفاسير بركة قلادة معتزلة ذا يا سيدا كفاسيرها إلهي ووجي من داس يجوا في غرزة إنك مها نقوثها كلا إذا دكث الأرض أرض ذمّر كل بربوريو دكّن دكّن بربورين بعدك بربورين وجاء الرب جاء وجي ماذا ما تهب جهنمه يوما يتذكرون إنسانه ضدك عمل خالد بكرسو قوما من الله تولاه وأن الله هو وأنا محيو طري الناس ذي اللي هو أذكره حصوصين وما عمل كيسو حصوتين ذي هو حقوط يقول وعي مركو عمل كيسو حصوتين وما وقابتلن ياللي ثاني طلعي قدمته ما انهر عمل لحياتي في حياتي مركان ولا في يومئذ ما لنتها لا يعذب عذاب ما يعذابه إلا عذاب كيس أحدنا أحدنا ولا يسق محرجه Visaako heidän kiissokalle? Ehdin hän. Valintailla on merkkiinä, jalko, ja amel kiissi Alla tuolla merkkinen on rahdalla, amel herra musta. Tuo hän sai nyt tämä, ina se on Allah Allah أحد حديث رمالته يقول وحده إنسان كي مركو عمل كيسو حن أقاله يا ليتني طلا يقدمتو من هرا مرتد للحياتي في حياتي نلاش هيدي من عمل في عن هرا مرتد في يومئذ مالته لا يعذب مع عذابه عذابه إلا عذاب كيسو كله أحد غفنا ولا يوثق محر وثاقه حد حد كيسو كله أحد غفنا يا أيت عن نفتي في عنا هيدي <تصفيق> يا أيتها النفس النفط يعلمون إن تأحصيلنا يدي نفت مو منكوا مرك كتاب كي سميدك سلاجسيه والبهار مله نفتي حصلونا إلى ربك يعني ما إيشو ربك هو تلاجوج الندى أولي خاضية الأضر راليا ما إيشو قالك هو أبا المري أضر رالكاء مرضية الجرالكاءي وقال الرالكاءي فدخلي في في جملة عباده أضمه أذو كملا جنة ذا قال ودخله قال جنة في جنة ذا قال الله سبحانه ذا مركو نكى عملك هرا مرسى الله تولاه ذن عمل هرا مرسلاها ممنين توحالو قد نفصل حصلانه والبحر كبهينين الكتاب كسيب مديك سلجة سياه وفوق هذا إنه جنة قاليه حق الله أوكا ماشوكو تلا قاليه أذو عمل كافي كر Vihu, että kuva elämäni on karalia. Adi, kun hän lähti, hän oli Allahu karali kaihe. Hän sanoi, että hän on täällä kuitenkin, että hän on täällä kymmenen vuotta. Hän sanoi, että hän on täällä. Jää ei joutuhan itseään. Itseään on on ei فدخلي قال فيه عباد الله قالوا كم يدنها ودخلي قال جنة جنة إذا قال الله سبحانه وتعالى